رحيم بن أدهم رحمه الله جاء إليه شاب يشتكي هذه الشكوى قال يا إمام جربت المعاصي والذنوب وأريد أن أتوب فما أستطيع فعظني يا إمام دلني على موعظة أترك بها الذنوب واستمع واستمعي أنت يا أمة الله قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن إذا فعلت خمسة أمور خمسة أمور إذا فعلتها فعص الله كيف ما شئت ففرح الشاب إمام الأمة يفتيه بجواز المعصية بخمسة شروط هاتها يا إمام والله أفعلها هاتها بسرعة قال يا بني هذه الأولى إذا أردت أن تعصي الله فعصه ولكن لا تعصيه فوق الأرض قال رحمك الله يا إمام وأين أعصيه وهل الأرض كلها إلا أرضه وملكه قال أما تستحي فوق أرضه ثم تعصيه فوق أرضه ثم تعصيه فهذه صعبة ما يقدر عنه قال هات الثاني يا إيمان قال يا ابني إذا أردت أن تعصي الله فأعصه ولكن لا تأكل من رزقه قال رحمك الله يا إيمان وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده قال أما تستحي تأكل من ثم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 لقد أحسّهم وعدّهم عدا وكلهم آتي وكلهم آتي يوم القيامة فرداء فإذا لم تنفع معك هذه النداءات ولم تنفع معك هذه العلاجات فأحسن الله عزاؤك في نفسك. 119. صمت الصمت فارسلت ثنائي ثم أتبعت ثنائي برجائي ورويت الأرض دمعا من بكائي وعلمت أن أعيزي بامتثالي وعلمت أن أعيزي بامتثالي يا مجرد من زينا الثوب الليالي احضنيني واعلمي سرا فعالي سأناجي الله ربا me son